آنست نورا بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي سيري إلى المولى الكريم الأكرمي اقوم ينست نورا بالكتاب العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني واخواتي في الله مع اعظم صاحب في الوجود مع كلام الله اللي احنا بنحلم باذن الله يا جماعه بنتمنى الى احنا ان شاء الله بنطلب من الله واحنا طلعين من قبرنا كده في اول لحظة تلاقي القرآن مستنيك بيقولك انا صاحبك القرآن انا صاحبك انて صاحبتني في الدنيا فضلت مسكني تحفظني وتتقرأني وتتدبر فيا انا مش هزيبك النهاردة انا معاك على الصراط انا معاك في العرض على الله شفعلك انا معاك على بابك جنة اطلعك للفردوس الاعلى انا معاك في ارض المحشر اوقفك في ظل عرش الله انا مش هزيبك انا مع الميزان اصق الميزان الحسنات الصاحب اللي هنصبر على صحبته ودي اجمل صحبة واروح صحبة والله يا جماعة احنا كسبانين في الدنيا باذن الله عشان يصحبنا خمسين الف سنة يوم الايامة حتى يبوقنا باذن الله الفردوس الاعلى يلا مع الجزء الاثناشر بقى يلا مع اول شعار وضائق به صدر وضائق به صدرك احيانا اخواننا العلمانين والمنافقين واهل الباطل والاعلام المضاد للدعوه احيانا يفضل يشوه في في شكل الدعاه وايه هم انتوا كده ليه انتوا بتترفزين ليه انتوا بتتكلموا عن النار كتير ليه هو ما عندكوش غير القبر وعذاب القبر هم بيعملوا كده عشان الموضوع ده فعلا قوي وبتاثر في الناس فيبدا الداعيه بعد كده ضائق به صدرك يبدا ما عادش عايز حد يتكلم في النار يا جماعه الله يكرمكم في القبر وعذاب القبر يا جماعة احنا عايزين نظهر بمظهر جميل ومتحضر كده لا اوعى يضيق صدرك ايها الداعيه انتو, انتو بتنتقدوا ان احنا ساعات بنزعق يا جماعه ما هو النبي عليه الصلاه والسلام لما في اهل مكه في اول جوله في الاسلام لما قال لهم عليه الصلاه والسلام وقف يصرخ ليه لانه عليهم من النار كان بيقول لهم انقذوا انفسكم من النار اوعى يا ايها الداعيه كلام عن النار وعن القبر وعن يوم الايامة وتتكلم عن الترغيب وتتكلم عن رحمه ربنا وتتكلم عن الجنه تتكلم بتوازن في كل مواضيع الدين باذن الله الشعار التاني بقى فما لبث انجاء بعجل حنيز اخوانا الاية دي نزلة سنة 11 مكية صورة هود من صور 11 مكية قمة الاغلاق والهم والغم ده ده بعد عمل حزن على طول وربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام في الظروف الصعبة دي سألنا ابراهيم جاب العجل ودفنوا شواه بطريقة اللي هو بيسمه المندي ونزل البهاريس كده وهو بيتشواه بنار مفصولة عنه بالرمل اللي اتدفن العجلي فيها يعني ايه كالف الفنيات دي يعني الصورة بتتكلم عن العجل اللي ماشوا بطريقة المندي كأن ربنا بيوجه النبي ويوجه الصحابة اوع اوعك بطلوا حياتك اجتماعيه اوعك بطلوا فرحه ايه يعني ضغط في الدعوه هيكشف ايه يعني اهل الباطل الوقت مستاسدين على الدعوه الابواب هتتفتح كل هم هتزول ما تزعلوش ابدا ما تسمات اوعوا تفصلوا الحياه الاجتماعيه لان كثيرا ما يكون اهل الباطل عايزين اهل الدين ما يعيشوش سعداء يعيشوا تعساء ومهمومين اوعوا تبقوا مهمومين ففي عز الازمه ربنا بينزل الايه دي للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول شوف سيدنا ابراهيم كان عايش في الحياه الاجتماعيه ازاي بجانب الدعوه الى الله اوعوا الحال الاجتماعية بين المتدينين وبين المتدينات والسعادة وكل وال... و... و... و... و... و... المواقف واللحظات الجميلة بين اهل الدين اوعوا توقفوها وتبطلوها عيشوا سعداء بجانب النجاح الديني اه اه الشعار اللي بعد كده ولا تنقصوا المكيال والميزان سيدنا شعيب يا جماعه وهو بيقول له ولا تنقصوا المكيال والميزان مش واقف بيتكلم في البيت يعني او واقف بيتكلم مدرس في مدرسة ده واقف بيتكلم في السوق الانبياء كلهم نزلوا الاسواق النبي عليه الصلاه كان ياكل الطعام ويمشي في الاسواق النبي عليه الصلاه والسلام نزل السوق في علييه المدينة ورفع جدي ميت متعفن وقال للناس من يشتري هذا وبدا يتكلم عن ربنا ويتكلم عن الجنه والنار سيدنا ابو هريره نزل السوق وجاب التجار خدهم وادوهم المسجد النبوي يحضروا دروس العلم بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عبد الله بن مسعود دخل حفلة غنائية كان في مطرب اسمه ززام في العراق كان واقف يغني والناس قاعده تسمعه دخل ابن مسعود دعا ززان واخده وتحول لطالب علم في المسجد يا اخواننا دي ده الدين الدين هي الجرئه في الدعوه الله الدين هو ان احنا ننزل للناس في كل مكان الدين ان انا مش بدي خطبه وبدي درس في قناه وبس او بدي مقطع على السوشيال ميديا وبس لا. لازم اتكلم هنا وهنا وهنا لازم حياتي كلها تبقى جوله لازم اشيل قضيتي قضيه هدايه الناس في كل مكان عشان ربنا يرضى عننا عشان ربنا يحبنا عشان ربنا يفرح بينا عشان ربنا يتولانا عشان ربنا يصطفينا عشان ربنا يعافينا عشان ربنا يرفعنا عشان ربنا يديك الفردوس الاعلى الدعوه الى ما فيش حاجة ربنا بيحبها في الدنيا قد ان احنا نتكلم عن ربنا وندل الخلق على الله سبحانه وتعالى الشعار اللي بعد كده كلمة شعيب القوم واني اراكم بخير واني اخاف عليكم انا شايف ربنا بديكم نعم كتير هتروح طول ما انتم على المعصية النعمة زوالة النعمة اللي موجودة الوقت مع المعصية مش هتفضل المعصية هتفضل ومصورين عليها لحد ما تضيع نعمة في حياتكم ونعمة واحدة تروح هتفضلوا سنين تلفحوا لنفسكم وندمانين وعايزين هترجع ما تخلوش ربنا يغير معاملتكم معاكم اني اراكم بخير لسه ربنا حليم عليكم لسه ربنا بيوسع رزقكم لسه بتقولوا يا رب بيديكي لسه ربنا بيسر لكم معاشكم لسه ربنا بيدي فجأة واني اخاف عليكم اوعوه تؤدم معصيقه الى غضب الله سبحانه وتعالى الشعار اللي بعد كده قبل ما ندخل في سورة يوسف ارجى اية في كتاب الله الايدي بحباءه يا جماعة ان الحسنات يذهبن السيئات ان الايدي بحباءه وليه اصل الوعد لما بيجي له فطور مثلا وقت مثلا مش ملوش يعني نفسيته مش جايبان ويتهرب بنا بيجي له احباط لما بيبقى عنده ورد ويقع فيه بيجي له احباط كل من قدم خطاء يا جماعة فربنا بيقول انت زعلان ليه ان الحسنات يذبن السيئات خليك عملي السيئات هنا تشمل 3 حاجات تشمل السيئات اللي هي الزنوب اللي في الصحيفة يبقى الحسنات تعمل الطعام بيخلي السيئات تتمحى من الصحيفة طب والقول الثاني ان سيئاتنا حب السيئات الشهوات اللي جوه قلوبنا عمل الاعمال الصالحة الكتير بيخسلك بيطه... من جوه بيعملك غسيل قلبي بيطهرك من جوه دلستمروا عليها طب وفي امور كتير بتسقنا في امور كتير في ظروف صعبة في ظروف مالية صعبة في ظروف اثرية صعبة الحسنات والاعمال الصالحة هتذهب الاحوال السيئة هتذهب الفقر هتذه المشاكل هو الاعمال الصالحة قوية قوة العمل الصالح عشان كده ربنا بيقول ولا تبطلوا اعمالكم زي ابطال المفعول الانبلة ماعدش في مفعول ابطال الاعمال الصالحة انك انت تعمل اعمال صالحة ومعنى كده تضيعها باي حاجة بتحبط العمل او بانك ما تستمرش عليها انك تحبطش عملك ما تبطلش مفعول العمل الصالح العمل الصالح قوي ان الحسنات يذهب Courtney يذهبنا السيئات اللي عايز الأحوال السيئة تزول من حياته فليلزم الأعمال الصالحة سورة يوسف بقى الشعار الأول من سورة يوسف تلك ايات الكتاب المبين المبين عارفين كشفات الشبورة اللي هيبين لك كل حاجة اللي هينور لك الطريق اللي هيديك خط سير اللي هيوفر لك عمرك اللي هيديك جوجل ارث قرآني يعرفك خط السير خطوة خطوة بعضتش هضايا عمرك ولعضت هتوهي في متاهات هتعرف الطريق الصح وتوصل للقنة وتوصل للنجاح وال طول ما انت مع الكتاب المبين لما الناس تتوه وما عادش حاجة تبقى بين القرآن هيبين لك مراد الله سبحانه وتعالى بعد كده انا اقف مع كلمة سيدنا يعقوب لما سيدنا يوسف راح منه فصبر جميل عاد يا جماعة ان واحد يقول لي ده في مشكلة اقول له صبر جميل الكلمة ده نقدر اقولها ونقعد على المكتب انما واحد ابنه راح منه وبيقول فصبر جميل ده صدقية دول الانبياء عشان كده ما تتغرش بكلامك الايماني وانت برا الابتلاء طب لما يجي الابتلاء ما تتغرش بكلامك على الموت وانت لسه ما شفتش الموت طب لما يجي الابتلاء لازم تستعد عشان لو جي لا نسأل الله العفو والعافية تنجح مع ربنا سبحانه وتعالى الشعار اللي بعد كده وربنا بيقول على سيدنا يوسف والله غالب على امره الله غالب كل الملك اراد انه هو يسجنه امرأة العزيز ارادت ان هي تفتنه اخواته ارادوا ان هم يموتوا القافلة اللي اصاريته ارادوا ان هم يخدوا من اله الكل كان ارادته في اتجاه اضرار يوسف وربنا اللي غلب الله, الله غالب وربنا اللي ارادته غلب ارادة الجميع والله غالب على امره بعض المفسرين قالوا اي على امر يوسف يعني ربنا كل اللي اراده بيدر ربنا سبحانه وتعالى اردته فاقت ارادتهم وما كان الله له من الخير هو اللي حدث اللحظة اللي لازم نقف معاها لما امرأة العزيز غلقت الابواب خلاص شباب شباب كتير ممكن يكونوا بيسمعوا الوقتي وعايشين في شهوات رهيبة والابواب بتاعت الحلال مغلقة قدامهم اروح فين فيش قدام غير الحرام ما فيش قدام غير سمو الحرام لقضاء الشهوة طب اعمل ايه والابواب مغلقة سيدنا يوسف لما غلقت الابواب عمل الله اي استعيذ بك يا رب انجدني يا رب انجدني استغاثة بالله والحاجة التانية واستبق الباب جري من المكان اللي فيه الشهوة والمكان اللي هو معرض فيه لاستعار الشهوة يبقى الوقت حبيب قال بنت عايز رشدة عملية جبارة ورشدة يوسفية قرآنية لو صارت شهوتك تجاه العدس فرية او الفرج على حاجة من المقاطع السيئة او تجاه علاقة قديمة وهتقع خلاص في علاقة خيانة زوجية او علاقة عاطفية حرام ادي ما انتسبتها وخلاص شهوتك صار اتجاه العلاقة دي تاني طبق الروشتة اليوسفيه القرانيه رقم 1 معاذ الله اقف صرخ لربنا واقف استغيث يا رب نجني يا رب رقم 2 استبق الباب اجري من المكان اللي انت فيه اتصل بحد صاحبك قول تعالى نزور المقابر اتصل بحد صاحبك من اهل الصلاح قول له انا محتاجك دلوقتي قابلني حالا اهو اقابلك فين صدقوني يا جماعه الاثنين دول لو انت حطيتهم في بالك هيفرقوا معاك كتير قوي في مواجهه معاصي السر شعار بعد كده هي رودتني عن نفسي سيدنا يوسف بتطعم في شرفه في شرفه قدام الملك وبيقول يا روضاتني عن نفسي بيرد بكلمتين طب لما ربنا تهم في وحدانيته في الصفحة اللي بعدها فضل في السجن صفحة كاملة يتكلم عن ربنا يعني عزمته في الدفاع عن وحدانية الله اعظم من عزمته في الدفاع عن نفسه هو بيحب ربنا اكتر من نفسه هو بيحب الدين اكتر من دنيته هو فعلا عواطفه كلها مع الدين تقدر تبقى كده اللي عايز يبقى مع الانبياء في الجنة ده الطريق للانبياء في الجنة سيدنا يوسف بيقول وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن يعني أمين ليهم سيدنا يوسف لا يامن على نفسه من الفتنه انت امن على نفسك ازاي يا بنت تحترمي لحظه ضعفك انت ازاي عايشه في جو الاختلاط اللي انت فيه ده انت مش قادره تتخيلي ان في لحظه ضعف ممكن تعملي معصيه انت ازاي واقف في وسط الـ الـ الساحه اللي كلها تبرج وفتن واختلاط وبتقول وبتصرخ من شهوه ماسك مسماره وبتدق على دماغك وتصرخ ليه ما انت اللي معرض نفسك لبيئه الشهوه سيدنا يوسف خايف انه يصبو خايف انه يفتن وانت ما على نفسك يا صاحبي السجن كلمه عظيمه ان سيدنا يوسف وهو في السجن وهو مظلوم من القريب والغريب وشغال في الدعوه اشتغل في الدعوه في كل مكان اشتغل في الدعوه في كل الظروف ربنا بيقول ام كنتم شهداء في حضره عقوب الموت اتقال لبنيه ما تعبدون من بعدي شغل في الدعوه وهو حضر الموت وهو بيحتضر وبيتكلم عن ربنا اشتغل في الدعوه وانت عايش مهما كانت الظروف عشان تموت على الدعوه عشان تقبلي ربنا وانت بتتكلمي عنه يغخط الله يا جماعه اللي عاش بيتكلم عن ربنا يعني ظنك ربنا يعمل له ايه ظنك ايه باللي لما بيركب مواصلات بيتكلم عن ربنا وما بييركب ميكروباص بيتكلم ربنا وما بيقابل اصحابه بيتكلم عن ربنا وما بيشوف شب في الشارع بيصرخ ربنا بيتكلم عن ربنا, عن ربنا وبيكلم عن ربنا على السوشيال ميديا وبيكلم عن ربنا في كل مكان ظنك ايه ظنك ايه باللي ان الناس ربنا وتحبه وتعرفه ظنك ربنا هيضايقها عليه ظنك ربنا هيخسفه ويرد ايده لو رفع ايده قال يا انا ظني انه هيبقى احب خلق الله الى الله زي ما قال الحسن البصري اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك ده الكلمة اللي سيدنا يوسف قالها قبل بضع سنين قالها قبل ما يلبس في السجن بضع سنين قول للملك ان فيه واحد كده قابلته في السجن لما تخرج قال كده الواحد من اصحابه في السجن يعني سيدنا يوسف توسم انه هو هيرجع تاني له علاقة بالملك بعد بضع سنين الابتلاء الملك هو اللي بعتله عشان يخرج يأول الرؤية بتاعة الملك والملك يتعرف عليه فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك قرني ما بين اذكرني عند ربك وما بين ارجع الى ربك عشان تعرف يا جماعة ثمرت الابتلاء الكلمة بتاعة اذكرني عند ربك قل ان في حد طيب بعد سنين الابتلاء وذكر الله والخلوة مع الله وحكمة الابتلاء في النفس والقلب تثمر ارجع الى ربك انا مش اللي هيخرجني لملك ملك ولا غيره انا اللي هيخرجني ربنا فارجع اقول له يا اما اخرج وانا بريء في عرضي عشان اعرف اشتغل في الدعوة يا اما انا مش عايز اخرج شفتوا يا جماعة عزة المؤمن شفتوا الابتلاء بيرفع قدي ازعلان من الابتلاء ليه وفي ذلكم بلاء من ربكم يعني من المرب بتاعكم من اللي بيربيكم ما تزعلوش من الابتلاء لان طبيبك هو اللي كاتبهولك وهو اللي وصفهولك عشان تترقى إن شاء الله بإذن الله من أول بكرة بقى نبدأ في الجزء الثلاثتاشر بإذن الله سبحانه وتعالى آآ آآ كنا في رحلة متعة النهاردة مع سيدنا يوسف في سورة يوسف مع أنبياء الله في سورة هود ما تنسوش إن الحسنات يذهبنا السيئات عايزين ربنا يغير الوقع السيء اللي احنا عايشين فيه اكتهدوا في الحسنات اكتهدوا في الأعمال الصالحة ارضوه عشان يرضيكم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحز وذهاب همومنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتبليك <عضوك> آنست نورا بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي المولى الكريم الاكرم في نور آيات الكتاب يا الكتاب الاقوم يا نستنورا بالكتاب الاعظم